قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهل لهم كم أهلتنا قبلهم من القرون يمتون في مساكنهم إن في ذلك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 له لقالوا لقالوا ربنا لولا امسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نضل ونخزا قل كل متربص تتربص فتتعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهدا